فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لهم هارون مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا سُتُّنَ بِهِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنَ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أمري قالوا رَاحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلينا موسى قال مُوسَىٰ أَلَيْهِ يَا هَارُونَ مَنَ نَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي أَلَغِبْنَا أم بِأَنَّكَ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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلته لنظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لا نحرقه ثم لننسفنه في اليم منك فإنا إلهكم الله الذي لا وسع كل شيء علما